وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِلَّكُمَا لَكُمَا أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْفَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ, فيقول مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون